يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل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 وفي الأرض طعم متجاورات وجنات من أعنب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسكر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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَصَ مِنْ قِبَلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمُوَفِّرُ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهم سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعُقْبَىٰ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 فَنِعْمَ أُكُبَّ الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُبُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ صَلْبٍ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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 تكون تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار